بسم الله الرحمن الرحيم. حم 1 وال كتاب المبين اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون.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 اِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الَّذِي خَلَقَهَا الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 الَّذِينَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَزْوَاجَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صُرِفَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاسًا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 وإنا على آسارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباء وَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ تَنْتَقِمُ مِنَّا فَمَنْ ظَلَمَ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ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 شَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَةً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً جَوْهَرٌ وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبَيُوتِهِم سُقُفًا سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَضْطَجِعُونَ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 جَهْدِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نُلْهِبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ بِاسْتِمْسِكِ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُرَدُّ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 الذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا تقمنا منهم فاغربناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين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 وَعَظَّ الظَّالِمِينَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَسَتَغْفِرُ لَكُمْ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ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 الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتما وازواجكم تحبرون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون يا حافظ عليهم بصحافه لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا ورحمون وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكوان وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 وَنَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوهم الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ إلَّا قَالُوا إِنَّا كُنَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أُضْرِمَ أَمْرًا فَإِنَّا مُدْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ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 حق وهم يعلمون ولئن سوف <تصفيق> يعلم